ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نون ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ